Bismillahirrahmanirrahim. Suuraten anzalnaaha ve feradnaaha ve anzalna tezek <سؤال> الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأ Fatum fidin da Allah, in kuntum teeminin Allah ve Yüzyıl Aşırı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 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْرِلْ توب اربع شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا الفاسقون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 12. 13. 14. ve 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22.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 منون والمؤمنات بأمفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين لو لجأوا عليك بأربعة شهادات فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في Dünya ve Âl-i Akhiratla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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم مؤمنين. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليم في الدنيا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 Allahü samiyyun alim, ve la yettiulul fadl min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 Va yâllemûn an Allahu al hakul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 Allahu yâllamû matû bedûn ve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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حِسَابَهُ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 جِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 Yəkad sınav arkihi yathabu bil-əbçar Yüqallibu alllahu illələ wəl-nəhər İnn fi ذəlik ləibrətəl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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 2 Bu Av outreach 1 Von Allah'a sangat berim 3 değillerшиеouncement 4 değillerimiz de 4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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئ